شاكرا وانما كفورا اننا اعتذ نار الكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا ان الامر ارى يشربون من كاس من ان كان مذاقها كفورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شرقه مستغيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إن ما نقعمكم لوجه الله لا نريد من ربنا يوما عبوسا نقا طريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرى شمسا ولا زمهرير و ثانيه عليهم ظلالها و ذللت حقوقها قد نيل و يطاف عليهم باليه من را في البطن واكوان واكوان بها كانت قوارير طوارير فطة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عيننا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حقا فسبتَهُ نُؤل عَمَّاثور وَإذا ريتَدَّ رعيتَ نعم وَمُكََّكَبراعَابَمُ فِيابُسُ أنادُسن خضر وَإسْتَبَرقَق وَحّ أساوَ من فيِي ال البَّ وَسَطَاهُم رَبّهُم شَغَ وسقاهم ربهم شرابا طهورا ان هذا كان لكم جزاء ان هذا كان لكم جزاء او وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك تصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد لَهُ وسبح ليلا قويلا إن هؤلاء يُحِبُّونَ اللَّذِينَ يُحِبُّونَ وَيَذَرُونَ وِرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا نَّحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شاء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 والواني من اعذ لهم عذابا اميما